بالك تبغس الميزان ونصف وحكمه بوجدان صورة بالك انظرها وحملك علي تذكرها ونصف وحكمه بوجدان بالك تبغس الميزان ونصف وحكمه بوجدان بما تتمصر ميزان والسيف هو حكم والوجه ده اصور في مغرها وحامله في النار و لن صفوا اللهم دور بعض الضره في صوادماك الله امرك تذكرها تعال النار و لن هنا <تصفيق> الم balance فاسل ميزان ونصف وحقوق وواجبات balance فاسل ميزان ونصف وحقوق وواجبات صور الضباط مكين الحمد لله علي عامله الحمد لله انك يا give up. واسير سورو واسير اقراف في قدارتي احرفي الفارغ وشوفي بشار اصلنا بيا نيل موج حفي الظالي وين حي مب و ميره يدي و ميه طوابين جنيدي خاف جيل غاب ما يصييره احاب حومك رب البلاد خريب معين ما هم قفين عشره وعارش ايماك بنيه هاشم ثلجال شجاعه وصف وتقوا للكارم ايات وتوبسيه وتلقى للكرم آيات وقد سيل فيه الزرذات أما وقفها يفسر حملة علي حملة حملة السلام أهلاً أهلاً الحسين بارك الله بكم أهلاً بأبناء السماوة العزاء أهلاً لأبناء السماء والأفار الله أرجوكم وطبقكم الله وأعاسم أهلاً بكم وظرحنا قلب قلب مساعد زياد اهلا بخدمه الحسين احب خويه بكم ومرحبا اهلا بالاخاء اسماء والكرام خدمه الحسين بارك الله فيكم لغاتم الله الله مالله أزوركم قدمتم خيرا مقدم أهلا بكم ومرحبكم صفر الله سبحانه الله سبحانه جزاتم الله خيرا جزا أهلا بكم قدمت خبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما لا يوبثاسمزار ومنصرف والاحترام وجهك الله اكبر يا سيد حلو الله اكبر والاحترام هاجور في الطبقات الله عملك تعمل حاس الميزة ونصرف بوجه صورة صورة صورة حامات المطلق عملك حليل لك جرهج عملك حالي السابق عملك, عملك السابق هل أكتب صورة حامات المطلق علي ايه عام مسير سوق مسير العا زي قدار سي حرفي الفاري وتشوفين الموت حسين عالم امي اني دي ويه العين با رمي الريم ديل امي المنار وال جميلي خا فين جابكين وكثيرين ده لين حد ما يصير هو عاين ما وقفي العشرة وهامشي مات بني هاشم انت الجالب سجا واوصاف وتضرا للكارم اياد وخد بالسيف هزل ذات قام آیات وقرب الذی هل شيء هل ذات ماقذ ہے افسر وحمد علی قامت عادت یا به the uh -huh. طير الرثا و تيغدار الله تخايره مين جا بلا جنب الا اللهمك ذو السافه اللهم خير دي انفنيان خيارهم فاجر يسحر في الله الحاكمه وعيام مسايم جنون وعالي خير لو اذا تنفس فيار وطاب وجه حذ بالفل لا وهم ما بالفخر موجود وهم ما هل صار بالفخر مش هاشم من هو ينكر هالحمله خلي قامت الناس على سيدنا محمد نفسي وين لا يطوع لا يطوع سيدنا عليك سبحانك a <laughs> افكرين مين بنيها عاش ومين تبعي زمان قليل اتبع بيومد حاره متستران الله ليت جاء دليل خاصك بياني انك اذا الفا سين ادواء امين هم قاوا والهادي الباشا و بين نصر الله جاء سيدنا الفحل حيزا يا عيد كان ارضنا حجاب يوم الخان تفهم خيبه وخان لي سمع الصير يحله من انهار ذو جمال كذاب هذا الفارقات الاحزان هذا الخلع بين المرح هذا الفرع بين المرح ايه بعد اختر ايه هذا الخلع بين المرح اللي اجرى بها من السعيد ونصف ونصف قالت تبخث المنزا قالي يا علي نصف ونصف ونكتب الوشا قالي يا كرل يا قالت تبخث المنزا ونصف ونكتب الوشا دورة بالت دورة بالت دورة عاملة علي مالي تجافل الغاص بيان الجلا وهم حمزه عذر فارس الادواء ومنهم جاءوا الهادي البشار بين نص وصاحوا اذ نبي الفرسان جاعضنا البطال خيزا جائل كرب بلا يذبك يومين خان تقي الخبر عذل عن الخيل حبيبه البابله عن الباقي الصحنا اللي يجوا معهم صيطرها وحمله وحمله حالي تسكرها انصر <تصفيق> ونصر поряд reduce göz aunque baldur وناري السماح شليب يمنه ومين علي جتب شمرت في فكي لو صعبت ذليم والخيب ما سجد الضغط امى متكم بس الريح دي ورب ابن مضر يا ابن زماني ويلي في تعال وهذا الفارس المغرور يا هل دورك المرخور هذا وهذا العريس ما يا دورك يرن المرخور بساعات طال دوميتن حرها وخاملة العالم على الوصف بارك بارك يا مستنصر ري حب صار ما يحفظ امين في حال شرع ولا الماء بالظاري شتى منين هو احليها زي افا ودي رغسمح في ادبالي قد جذب يحم وبسيرات حلايره تد اي احنا اللي بنرى وانتم بتسوا دايما نور رحما بنبعد عن اوا الله فوض الملهود والنبي شلون موتحرب وقع ذوات شارف للفوار والنبي شلون موتحرب وقع ذوات شارف للفوار منصرها وحمله وحاملا لا و الاصلاح هو امر الله عليك بالك